وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إِنَّكُمْ لَفِي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون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 إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما أن هل أتاك حديث ضيف براهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون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 إني لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر, إلا قالوا ساحر أو مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون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 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ليعبدون ما مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أن يطعمون اللهم و الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعدوا